Ja على البشر دين الحسن وحسين حبك على البشر دين الحسن وحسين ونيتنا تعرفين ونيتنا تعرفين يا رحمه الدارين يا رحمه الدارين وحق علم لغيوب جينا بلهفه قلوب وحاجي علام لغيوب جنب لهفتي قلوب يا زهره يا زهره يا ضعت مختا بي تزهرت الاكوان يا شمعتي لمان بي تزهرت يا شمعتي لمان وبمولدك الجنان وبمولدك الجنان مرجان تنثر اللؤلؤ مرجان يومك يوم موعود يا نعمه المعبود يومك يا يوم موعود يا نعمه المعبود يا زهره يا زهرة يا بضعه المختار ابو الفيان بشار هاجينا وخبار صلي لي يا ولحا صلي لي يا ولحا اعطيتك الكوثر اعطيتك الكوثر لك مني هديه يا خير البريه لك مني هديه يا خير البريه zohra ya zohra ya bdaat زهرة لولاها ما عجبك يطاها والزهرة لولاها ما عجبك يطاها بيها تدور لكوان بيها تدور لكوان مرضا ترضاها حبي اللي وغضب اللي غضبها غضب للي وغضب للغضبها يا زهرة يا زهرة يا اللي المختار الشيعه فطمها والبار بسمها الشيعه فطمها من لعنه النيران من لعنه النيران فاز اللي خدمها فاز اللي خدمها هي نور البرايا وكسير الخطايا هي نور البرايا كسير الخطايا يا زهره يا زهره